117. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 118. بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم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 فَاَخْلَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبْلَنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٍ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُّ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَمِيمٍ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 قَوْمٌ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ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 مذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قَوْمٌ قَاوٌ نَفَتَ وَلَّى عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَفْعَلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْ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 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ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 فويل يومئذ للمكلبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بحقا 117. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 118. إصلوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَم بما كنتم تعملون متكين على شرر مصفوفا وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم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 قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلَّا بل يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ 117. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون 118. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون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 ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحانه ما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب 118. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون 119. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.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 عَلَّمَهُ وَشَدِيدُ الْقُوَادِ مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى 111. إذ يرشى الصدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى 112. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى 113. ألكم الذكر وله تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ تبعون إلا الظن وما تهو الأنفس ولقد جاء أهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةُ وأعلم بكم إِل أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أدلة في بطون أماتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ أَمْ لَمْ يُنَبَّعْ بِمَا فِي صُحْفٍ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَذِرْ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَىٰ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 أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تأوى فغشا ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير مِنَ النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وترحكون ولا تبكون وأنتم سامدون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 يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسيل فبَ قَبُ لَهُم قَوْع فَكََّبُ عَبُدَنَا وَقالَاوا مَجْونُ وَزْدُجِ فَدَ رََّ عَن مَغْلُوبُ فَ تَصِد ففَتَن أَبابَ وفجرنا الأرض عيونا فانتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فَهَل مِّن مُّذَّكِّرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ كَلَّا بَلِ الْعَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم مُّرِيئًا مستمد تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُوا إِنَّا إِذًا لَفِي ظَلَالٍ وَسُعُرٌ أَغُلْقِيَ الْذِكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَلَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَلَّابُ الْأَشِرُ ان مورسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصب بال ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شذب مختار فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر فكيف كان عذابي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 أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر لعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر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 ام يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر الا المجرمين في غلال وسع يوم يسحبون في عَلَى هُدُوهِمْ ذُوقُوا وَالسَّقْرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ قَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ وكل شيء فعل في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر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 والسماء رفعا ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنام نخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كلمان وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبا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 بيكما توكلبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبي اياله ربكما توكلبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء بكما تكذبان يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَانِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكلبان يعرف المجرمون بسيماء فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكلبان هَذِهِ جَنَّتُ الْمُلْكِ الَّتِي يُكَلِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما وَلمَنْ خَافَمَ قَام رَبّ جَنَّتَان فَبِأَجّلَ إ رَبّكُ ما تُكَ لِبَانِ ذَواتَ أَفْنَ فَبِأَّ عَلَ فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكلبان متكئين على فرش بطاء وامن استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ان إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ فبأي آلاء ربكما تكلبان هل الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكلبان ومن دونهما جنبان تَانِفَ بِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أُدْهَامَ تَانِفَ بِأَيِّ آيَةٍ فيهما عينان للاختان فبأي آلاء ربكما تكلبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكلبان فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانٌ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانٌ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكلبان متكئين على رفرف الخضر وعبقري الحسان فبأي آلاء تكربان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا قافورة الله فاعلة اذا رجت الارض رجا وبسطت الجبال بسفا فكانت هبى امم بس فكانت هبى امم بس فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْقُرْبُونُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثلة مِنَ الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين الله لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلء المكنون جزايا مَن كَانُوا يعملون. لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ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 إنكم أيها الله علون المكلبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون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 نَحْنُ قَدرناَا بَيْنَكُم المَووتَ وَماَا نَحْنُ بِمَصبوقينَ على أَُّ بَدّلَ أَمثَلَكُم وَلُ شِعَكُم فيِي مَا لا تَعمُ وَلَقدَد عَتُم النَّشأةَأُول فَلول تَذَكرَّرونَ أَفرَعَييتُمَّ تَحْرصُون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 لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَةً أَمْ نَحْنُ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 فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِيدٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا وكان من المكذبين الظالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم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 117. تجري, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 118. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم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 قالوا بلا ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وضركم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وضركم بالله الغرور فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ الْنَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيدُ أَلَمْ يَأْنِلِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُّ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 قَد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرواً حسناً يضاعف لهم ولهم أجر كريم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 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْفَلُونَا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسف وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة وَرَءُبَ بَنِيَّةَ تَنُبُ تَدَاوُ وَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم إِلَّا بُتِغَ أَرْضْوَانِ اللَّهِ إِلَّا بُتِغَ أَرْضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رعوها حق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 والله ذو الفضل العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم